أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرًا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون 124. في سبيل الله فبشرهم بعذاب نليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم, فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 انما من نسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم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 كره الله بعاثهم فثبطهم, فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ خَذَلْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ خَذَلْنَا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 ونحن نتربص بكم ونحنون يصيبكم الله بعذاب من عنده جي أو بأيدين فتربص إن معكم متربصون قل انفقوا طوعنا وكرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسال ولا, ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا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 وقالوا حسبنا الله سيوتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والمولفة والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يذن النبى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 قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن يُرْفَعْ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ تُعَذَّبْ طَ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 حَطَّتْ فِي الدُّنْيَا وَلَا آخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يا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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن, طيبا ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم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 لا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنَ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتِيهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلم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 وَكَرِهُوا أَيُّ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَمْفِرُوا فِي الْحَرْرِ قُلْنَا أُجَهَنَ مَا أَشَدَّ حَرَّ اللَّوْكَانُ يَفْقَهُونَ فَالْيَضْحَكُ قَلِيلًا وَالْيَبْقُ كَثِيرًا جَزَاءً كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود اول مره فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة لنا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم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 فهم المفلحون اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الاعراب ليوذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله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 صدق الله العظيم